خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا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 الزجاجة كأنها كوكب بري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار